لا طاب جرحي منه من غيره لا علّه ما يطيب يطعن وطعنا تعالى شان الغالى راضيناها أحلى شوي من العسل ولذ من طعم الحليب وحرّب Ja ma olen rõõmus,